والله أنزل من السماء ماء فأحيا به لأرض بعد موتها والله أنزل من السماء إِ فِي ذَكَ لَ آيَتَِقَوْمثَْعون إِ فِي ذَكَ لَآتَ قَومثعون وَإِنَّ لَكُم فِيأَنعَامِلَ عبَرَ وَإَِّ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَنَن خَالِ صَسَ إِغَال الشَّبين لَنَن خَالِ صَن سَ إغَل الشَّبين وَيثَمَرٍ تخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناد تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعلم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 يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَدْوَاءِ ان فِي ذَلِكَ لا ايه لقوم يتفكرون ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يوفاكم والله وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ومنكم من يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِير إِ الظَّ عَليمُ قَرير وَلَّهُ فَضَّ بَعضَكُمْ عَلَى بَعظم في الجِزقَ وَلهُ فَظَّلَ رَعضَكُمْ عَ رَعَضٍ في الججزْقَق فَمََّذينَ أيمانهم فهم فيه سواء فما الذين فضلوا براد دير فيهم على ما ملك أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم انفستكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات الله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا قَذات أَفَبِباطِل يُؤمنونَ وَبِعمةِ اللههِهُ يكفرُون فَب باق يؤمنِونَ وَربِنعَمَةِ اللههِهُ يكفرون